إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يُغْتَنَمُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم أجره بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين به مشركون واذا بدلنا ايه متا مكانا ايه والله اعلم بما ينزلون قالوا